ما كين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا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 من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فروة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقالا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط من ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غبا الا ان يشاء الله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 وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه ليشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نبيع أجر من أحسن عملا اولائك لهم جنات عدن يتدرون تحتهم الانهار يحلون فيها من اثاور من ذهب ويلبسون يحلون فيها من اثاور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنات مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عامرين وحسفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحب وهو يحاوره لكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفه ثم سواك رجلا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 فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسدانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا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 وَقِيرُ وَثَوابُ وَقِيرُ نَقْبَةٌ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أنزلناه مِنَ السَّمَايِ فَأَخْتَلَفَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُو رِيَاحٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادل منهم أحدا وعيضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها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 ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يردوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جذلا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 وإن تبعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور بالرحمة لو يؤاخدهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا واجعلنا لمهلكهم موعدا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 قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نفيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذتني له في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا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 قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤكدني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقي أهلا فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي يصبر؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتى أهل قرية استطع ما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجذا فيها جذارا يريد أن ينقض فقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أن اعيبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصدا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طويانا وكفرا فأردنا أن يبدعهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء من حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطرع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من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 قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصلفين قال انفكوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهرون وما استطاعوا له نقبا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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مبادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا